حديث الخامس جزاك الله أفضل حلوش أنا نسيت أبعد له حد نسيت خالص جزاك الله أفضل خط الكتاب سلمه هنا ثم تنزل تجيب لي واحد يا شيخ محمد السيد القطو من حد ولا أي حد فيه كتاب بتاعي لو جيت من غيره. هو كده شغال عن أبي ذر رضي الله عنه قال سببت رجلا فعيرته بأمه فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر سيب الكتاب خلاص اقفله يا أبا ذر عيّرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان اخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فاعينوهم المعنى العام للحديث أولا هذا الحديث مر رجل على أبي ذر رضي الله عنه وهو بالربزة هو المكان الذي كان يقيم فيه قرب المدينة فراى له غلاما في غلام مملوك له لابس زي بالضبط يرتدي قميصا وأبو ذر يرتدي قميصا آخر فسأله عن ذلك أو قال له لو انك جمعت قميصه الى قميصك فصار حله يعني ايه الحله دي غلبتهم فوق بعض يعني زي ما يكون عندك ترينج ثلاث حتت فانت عشان يبقى كده واد اباها تلبسه كله ايه متظبط على بعض او اللي عندك البدله والأميص ومش عارف ايه وبتاع يبقى تلاته فهو ايه الجاكيت لايه للخادم بتاعه هو لابس القميص فقال له بقى لو جمعتهم على بعض إيه فيكونون حلة فذكر له السبب ماشي كده ماشي كده نشوف الأخ هذا ماذاك الله خير انتخذ كم في العقيد كيف وقعد في وشه من أول السنه وانت يا بؤاية فأبا بؤاية اللي حصل لكن عندك شغل نعم إن شاء الله نعم إن شاء الله <تصفيق> <تصفيق> أكمل يعني إجابتك ناقص عشان ما عمله لكش غلط بفاهمك إن الأكمل يعني إجابتك ناقص ومديك درجة أما اللي شطيب له وكتيب له من عندي نعتبره إجابته صح والغلط أنا شطه وأنا مكمله يعني أنا له درجة كتير من عندي زيادة يعني ممكن لو لو لو انا شطبت عليه سيبته فالسألة يبقى غلط كم واحد حصل معه كده كتير كذا واحد لو قلنا انه ما اضيفة النبي صلى الله عليه وسلم وقال له فعلا مش عارف ايه بتاع ده تعريف الايه تعريف علم الحديث رواية لو قلنا تعريفه ده بس سأل غلط اجابته غلط انما نقول علم يجتمل على نقل ما اضيفة فانا اجا شاطب انا اجي اعمل ازاي انت كاتب معرفش ايه كده في الاول اجي اشطب لك كده لو حاطط كلمه علم واجتمل على الغيت لما اوصل الى كلمه نقل ما نقل اعتبره عشان اعتبره لك صح وهكذا برضه في في العقيده نفس الكلام فلما مر عليه فقال له ايه قال له لما تفعل هذا انت, إنت ليه ملبسه كده لو انك جمعت هذا على هذاك لكان ايه حل فقال انني ساببت رجلا سبب اللي أنا بعمله له إيه أني ساببت رجلا من المسلمين فعيرته بأمه في رواية قال قلت له يابن يا السوداء أو في رواية قال إنه كانت أمه أعجمية فقال له با يا يابن الأعجمية أو يابن يا السوداء أو نحو ذلك فقال فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروا الخبر فالموضوع وصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعيرته بأم أنت عيرت الأم إنك مرء في كجاهلية أنا قلت كله كل في الكتاب وفي إخوة فتحن الكتاب إنك مرء فيك جاهلية يعني فيك من خصال الجاهلية ومعايب بالجاهلية المذمومة التي ينبغي أن تتخلى عنها فمن هنا سلك ابو ظفر مسلكا عظيما وهو انه يعمل الخادم زي زيه لا ليه بقى عملا لقول النبي صلى الله عليه وسلم وخوفا إنه يقع في الخطا مره اخرى فكان يجيب جلابيه له جلابيه من للخادم ياكل هو والخادم يحط الخادم زي ما بيحط وهو ومش عارف ايه وهكذا حتى يتحفظ وإن كان ده مش واجب عليه كله لكن إيه من ساعة الغلطة الأولانية وهو خايف من الموضوع هذا. رغم أن أبو ذر لما نعرف به صحابي عظيم رضي الله عنهم من قدماء الصحابة وفي هذا الحديث تبع المعنى العام باء دلال على أن أكرمكم عند الله أثقاكم وأن لا يحقر المسلم مسلما آخر لفارق بين سيد وعبد إن أكرمكم عند الله أثقاكم إنما رفعة الدرجة هذه في الدنيا هذه رزق من الله تعالى لا تبني عليها احتقار ولا اكرام مش عشان واحد سيد تعمله مش عارف ايه تعظيم سلام واحد عبد تحقره ليس هذا في الاسلام يبقى لا تحقرن العبد لمجرد انه عبد انما هؤلاء مسلمون طب لا مش مسلمين هم ايضا من بني آدم عليه السلام فأنت تحترم فيهم آدميتهم وتكرمهم حتى لو كانوا غير مسلمين أبو مسعود البدري أبو مسعود هذا أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه قال كان بيضرب واحد من الخدم بتوره فسمع صوتا من ورائه ينادي اعلم أبا مسعود بعدين هو من كترة غضب هو بيضرب الخادم المملوك عشان عمل غلط فمش سمع صوت كويسا قال قال مرة أخرى. اسم فانتبهت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم من وراء فقال الله أقدر عليك منك على هذا الخادم أو المملوك قال هو حر لوجه الله يا رسول الله قال لو لم تفعل للفحتك النار لو أنت معتقتش انت ضربت كذا تلفحك النار عشان كذا العلماء قالوا اللي يضرب الخادم بتاعه جزاء ان هو كفار الدال ان هو يعتق أنت تنهاره أنت تعمله لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب لمرأة ولا غلاما ولا خادما ولا احدا ولا عاب شيئا وهكذا يقول انس خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما ضربني ولا نهرني ولا قهرني ولا قال لشيء فعلت ولما فعلته ولا شيء تركت لما طلب مره بيأمره بشيء قال له اذهب قنيس الى كذا فهو كان لسه صغير فعاوز يلعب مع الغلمان وبدان فقال ايه فعقله كده طب انا مش رايح بس ما قالش من سامع انا اهو بزينه انا مش رايح فعاوز اروح يلعبين فمر على الصبيان واقف كده نفسه الحدث انه هو يدخل معهم في اللعبة فالنبي صلى الله عليه وسلم فهمه ففضل ماشي وراه فغايت لما رح لقواقف مع الصبيان حط ايده عليه كده وايه ومسخ من ودنه وقال ايه اذهب قنيس لما امرت قال بقى ما عادش عملتها تاني ها شوف حنان وادب ومراقبه شبه الكلام هو يراقب الولد ولا يقسمه ولا يضربه في نفس الوقت يعلمه بما يشبه المعاتبه وايه على الخير وهكذا يبقى دي دي بقى حاجات امتنيات وخبرة فده المعنى العام للحديث المعنى العام للحديث لما يقول لك المعنى العام للحديث تقول معنى الحديث باختصار على قدر الاستطاعة النقاط خط المهمة تذكرها وما تزودش وما تزودش يعني الحديث زي دات ثلاث سطور حلوان جدا أربع سطور بالكتير قوي ده أمين ده نصر الدينة غاربة رحمه الله أتدخل بعندك في الحاجات العويصة هي المباحث اللغوية معروفك إذا كل ما يتعلق البحث اللغوية وعندي شرح الحديث وعندي ما يؤخذ من الحديث معنى العمل الحديث وما يؤخذ من الحديث نبقي مشكلة عادة أما المشكلة كلها في المباحث اللغوية والشرح التفصيلي لأن الشرح التفصيلي بيشتمل على الفقه ويشتمل على بعض القواعد والأشياء عادة السؤال بيجي في الشرح التفصيلي بالنقاط اللي موجودة فيه هو تطرق الى كذا نقطة وهو بجيبك الاسئلة على النقاط اللي موجود وله هو قال لك اشرح الحديث وده ما بحصلش الا نادرا شرح الحديث شرحا تفصيليا هتطرق الى هذه النقاط وانت بتشرح وده حاجة نادرا فاحنا الان هنبص في المباحث اللغوية مباحث اللغوية عن ابي ذرد قال سببت رجلا انا اللي بقول ما سيما كنت امكتا ما ساببت رجلا قال أبو زر قال سببت رجلا قال دي إيه فعل فعل إيه ده بسموه قول فعل القول قال, قال إيه بقى سببت رجلا ومش عارف إيه فعيرته بهم فعملت فخليت فسويت اللي جاي بعد قال دي كلها اسمها مقول القول اسمها كل ما يأتي بعد القول فهو مقول القول ويكون في محل نصر لأن القول هذا يكون في حاجة في محل مفعول به يعني أكيد حاجة مفعول به فبيبقى بيقوله عليه هو منصوب يبقى مقول القول ويكون منصوبا لأنه يقع في محل المفعول يبقى كل اللي قد بعد كلمة قال هنا الحديث كله مقول القول مقول الإعراب هو مقول القول ده واحد من الإعراب إعراب ثاني قالوا أنه ده كل مع بعض الحديث مسبوك مسبوك مطبوخ يعني كده عمله الكلمات دي كلها مع بعض متركبة ونائب فاعل نائب فاعل ايه روية كيت وكيت وكيت روية يبقى كيت وكيت اللي بعدها دي اللي هو المسبوك مع بعضه ده ده نائب الفاعل وروية دي ايه الفعل ده بالنسبة ليه الإعراب اللي موجود فيه ساببته رجلا وسببته من السب لما يقول سببت غير كلمه سب ممكن نقول ايه سببت اما سببت يدل على انه كان في مفاعله الاثنين شتموا بعض السب هو الشتم بيقول السب هو ايه تقول الشتم طيب دي تدل عليه تدل على المفاعله على المفعلة إنما لو هو الوحد اللي سبه لو أبو زر رضي الله عنه هو اللي سب الأول اللي هو الوحده يعني والتاني ما ردش عليه سنقول إيه سببته أو سبه إنما دي لما قول سببه أو ساببته يدل على أنه في سب من الطرفين في رواية بتقول قلت من سب الرجال سب أباه وأمه اللي سب أبو الرجال يسب أبوه أمه وجد شتمت من الناس هيجتمل لك أبوك أمك فدليل على أنه الثاني برضه كان بيسبه يبقى ساببته من السب وهي مفاعلة مفاعلة دائما المفاعلة ديت زي المضاربة كده عرقة من الجانبين يتعرق يقول لك إيه مفاعلة من الرجل الذي سبه أبو زار ولماذا لم يذكره في هذا الحديث الرجل هو بلال رضي الله تعالى عنه بلال مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم ليه لم يذكره هنا ليدفع توهم لاحتقار عند الثاني بس لما يقول لك إنه بلال شرفية تقول بقى إنه كان يسدون مسوداء يعني قد يدور في ذهنك وهذا من فطنة الرجل من فطنة المتكلم إن هو لما في مكان كده واحد يقول أعد واحد يقول واحد أعد يقول إن الصحاب فلان عمل غلط كذا والصحاب فلان عمل غلط كذا ده دابي بعاوز واحد ينسكو يضربه حب فوق دماغه ليه باء لأن هنا يهم احتقار الصحابة والتقليل من شأنهم دب إذا إذا جمعت مثالب بعلماء المسلمين ووو وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على أن الرجل ده منافق. أما كون الصحابة بشره بخطوء طبعا احنا عارفينها متفقين عليه وصدر من بعضهم أخطاء قلت ما تعطش تقول أبو بكر أغلق في كذا يوم كذا يوم كذا يوم بيحصل كثير بعض المشايخ يقولوا كذا غلط جدا غلط جدا دي لا تقال إلا إذا كان لها موطن تقال فيه وتعطش تجمع بقى أخطاء الصحابة كلها لا الصحابة هؤلاء لو لم يكن لهم إلا ترك الديار والأموال الأبناء وإنهم يعني بذلوا أنفسهم في سبيل الله وحتى لو ربنا ما كانش زكاهم لكانوا أفضل النظمة ليه حلهم يدل على ذلك هو من اللي عمل زيهم سألوا بعض الأئمة فقالوا فلان فلان من الصحابة رضي الله عنه وده من يعني من أواخر الصحابة وهكذا ودخل في مسألة الحرب والحاجات اللي حصلت في أواخر عهد للخلفاء فقلوا له هو ولا ولا أحمد بن حنبل مثلا قال لهم غبار غبار الخير مع النبي صلى الله عليه وسلم أحسن من أحمد بن حنبل نفسه ده دول الأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تقول لي مين؟ احمد بن حنبل الميني عمد امام اه ولكن دون الصحابة لو جبت كله من اول التابعين الى اخرهم لا يعادلون صحابيا واحد حطها قاعدة جدا. لو صلوا الليل كله وصلوا النهار كله وجمعوا العلم كلهم آه وماتوا شهداء لا يصلون الى درجة الصحابة اقل واحد في الصحابة لا إنه هو ان ان ربنا بيرفع خسيستك بس بالاجر اللي انت اللي انت بتاخده انما أصل اصل اصل الطيب هم أطيب لا يعني نقول مثلا لا لا اللي بيقول باعتبار اللي بيقول باعتبار المجموع كلامه مش دقيق كلامه مش دقيق أقل واحد من الصحابة أفضل من أي حد جاء بعد ذلك إنما الحتة اللي أنت تقول فيها إيهها حتة خير الناس قرني أو خير القرن قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم المقصود إيه ما هو كان في منافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان في العهد اللي بعده لكن ال ال ال إيه؟ أو الغالب إيه الغالب إن هو الخير وممكن القرون اللي بعد كده يكون فيها بعض الخيرية بالغة الأهمية تصل إلى الخيرية إلى موجودة في القرن الأول أو الثاني لكن ما يبقاش الإجمالي زي القرن يعني إحنا مثلا جه بعد عهد التابعين فترات خاصة في القرن الثالث الهجري كانت ضم علماء المسلمين كلهم لكن القرن ده لا يمكن يصل إلى القرن الثالث اللي هو القرن من الصحابة مش القرن في سنة قرم الصحابة من التابعين أو تابع التابعين القرن الثالث يعني تابع التابعين العلماء بتاع المسلمين اللي قمت في القرن اللي بعد كده لا يمكن يصلوا إلى أفضلية القرن ذا باعتبار, باعتبار المجموع والأغلب أما في أفراد ممكن يتعدوا القرن ذا هو الثالث لكن الصحابة لا الصحابة لا مش حد يقنحة الصحابة أصلا خالص زي ما قلنا وكل واحد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وظل على عيبته وإيمانه وإسلامه ولم يغير ولم يبدل اكتعه ولم يرجع عن الإسلام ودول طبعا أصحاب كلهم كده فإنه اللي كفر بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان منفقا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ففي الحالة دي يفوز على كل من جاء بعده بشيء واحد وهذا يكفي حتى لو لم يأتي بعبادة أو معرفش ايه أو بتاع تفضل على غيره رؤية النبي صلى الله عليه وسلم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم هذه تفضله على غيره فهو لم يذكره خوفا أن يقع في ذهن السامع انتقاص له فعيرته بأمه ثابته فعيرته الفهنة بتفسر وتوضح يبقى فيه تفسيريا فتفسيريا انت سببته قلت له ايه واحد كده يقول له قلت له ايه يقعد يفسر بقى يقول له يقول انا عملت كده كده قال سببته فعيرته بام يعني السبب مني كان تعيره بام اثنين في الفنين ليه ما قعدت باقيه اللي وراه يبقى الفاء هنا تفسيريه وعطفت عيرته على ايه اه؟ ايوه صح على سبب مين مدرس اللغه العربيه هنا في حد لغه عربيه لا المدرس لا انجليزي منعطف منجليزي انا مافعش مش عايز دلوقتي طيب عطف عيرته على سبب حين بقى يقول لك إيه قال له إيه بقى قال له يا ابن السوداء قال له وهو ماذا قال له فوقه إيه يا ابن قال له قال يا ابن السوداء أعيره أم يعني قال يا ابن السوداء فقال للنبي صلى الله عليه وسلم لما النبي صلى الله عليه وسلم عرف قال له وإلا النبي صلى الله عليه وسلم عرفش به الشكر لم يجب فوقه شوجله صح privilege معه يعرف منين طالما هو مش عارف محدش بلغه ولا الوحي نزل عليه إيه فلان شتم فلان ولا بتاعه ولا خله ولا سوى يبقى خلاص مش هيقول حاجة لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم عرف ما راح قالوله يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هيتكلم بقى هيتكلم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أوليا النبي صلى الله عليه وسلم فقال دي تبقى معطوفه على إيه لا ها ايوه بالظبط عالما النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال له كذا وكذا وكذا يبقى المعطوف عليه محزوف ولا مذكور تمام يبقى هنا الفاء في فقال عاطفه تعطف على ايه المعطوف على على محذوف تقديره مثلا علي من النبي صلى الله عليه وسلم فقال عطفت ايه على ايه بقى عطف قال اه عطفت قال النبي صلى الله عليه وسلم على عالم النبي صلى الله عليه وسلم المحذوف ماشي كده ولا اعيرته بأمه لما لما واحد تقول اشتمته واحد يضراحه تقول له هو عارف ان هو ضرب عارف ان هو شتم. هو بيستفهم ايه بيعمل ايه ايوه لا ينكر لا انكار مش تنكير التنكير ديت أيوة. التنكير حاجه للإنكار حاجه الانكار انت بتنكر على واحد شيء ما اما التنكير فانت عكس التعريف بتنكره بمعنى ايه ايوه لا تعرفه نعم اه انت بتقول التاكيد هي طلب مني تقول بس ماشي صح ماشي هنا استفهام إمكاري وتوبيخي أو تبكيتي زي ما بيقول مهندس محمود كده زي ما بيقول الأخونا ذا هذا الاستفهام ليس على حقيقته الهمزه هنا همزة استفهام طب ما نوع الاستفهام نوع ايه ايه استفهام إمكاري توبيخي أو استفهام إمكاري قصد به توبيخ من أبا اللي هو الفاعل در قال أعيرته بأمه بقى يا راجل تعمل كده ما كان ينبغي لك أن تصنع ذلك إذا كده أنت بتوبخه أنت مش هتبتش والغلق بيهم تقول يا راجل ينفع كده منك ويليق ما ع... يليق منك أن أنت تعمل كده الناس المحتروا تقول لك إيه خلاص أنا تبت وهكفر إزاي وهعمل إزاي طب أعمل إيه لكن بقى اللي هو الصفيق يقول لك إيه طب ويه يعني عمل. ويدخل بقى ده هو قال لي وانا اقولت له وانا اشعر فيه كنا عادين عند احد المشايخ قريب من كم الليلة وجي وفي اخ غلطان فهو خايف يعني انزم تقول الشيخ والاخ الشيخ مش عارفه لكن عارف خطأ وعارف بلغ انه هو حد فبيخليني فقلت له انا مش فرضت حالة له وموم رحت معك مش يوعد ويسكت يوعد بقى يقول له اصلي يحكي للشيخ بقى مش عارف ايوته او او قلت هنا سكت فيه أأ. وأخذ الكلام منه عشان إيه عشان ما يغلطش كل ما هيتكلم هي أغلط الشيخ هيدعك بتانيه ما هيتكلم بقتنا أخذ منه الكلام وأقول أصدقه إيه أصدقه إيه أصدقه إيه وأحط إيه دي كده عليه عشان ما فيش فادي يا ابن أنت جاء تحرقنا أنت حرقنا في مدرس فلا انك امرؤ فيك جاهليه انك امرؤ فيك جاهليه انك امرؤ ان واسمها وخبرها ماشي كده اسمها فين طيب ايوه وخبرها تمام طب إيه بقى في جاهلية دي تعالى نعرفها إيه؟ ماشي كمان؟ ما هتكون بالنصف هذا؟ شاء الله فكر اللغة اللي عبرتها السنوية لسه شاء الله عليك اللهم لاحظت فالدكتور سامن ممتاز صلى الله عليه وسلم فديت جملة الجملة دي إيه؟ مقتدأ وخبر فيك جاهلية في المقتدأ وفي الخبر طيب لا يشان تبع ايوه جاهليه مبتدا مؤخر عشان هي نكره عشان هي نكره والخبر المقدم اللي هو فيك متعلقه بمحزوف خبر مقدم يعني مستقر فيك او استقر فيك جاهليه والكلمتين دول هي الجملة دي المتدى والخبط صفة مين؟ أه؟ صفة مرء طب الصفة هتكون تكون ولا منصوبة ولا مجرورة يعني؟ تكون ايه؟ تطبع الموصوف طب هو هنا ايه؟ ايه الصفه تطبع الموصوف يكون هنا أو هنا, أو هنا مرفوعة تكون مرفوع شغالين هون شغالين ليس بشحمكم زمان. إخوانكم خوالكم، إخوانكم خوالكم، خوال طبعا إيه هذه جمع، مفردها خائل، مفردها خائل، وهي خدم الرجل وحاشيته الجمال. الخدم بتوعه والحشة اللي هي الخاصة به اللي هو الماء الملك واللي هو ما حولهم من الخدم دول بيقولوا عليهم خوالي الشتام اللي الناس قولها لبعضها دي هي هي ليست قبيحة هي معناها كده هي معناها كده مصود ان انت بيقوله ان, هو ان انت خادم يعني بس هي الناس بتعتبرها الآن ان هي حاجة قبيحة في الحالة دي هتجري على العرف ما تقولهاش لانه لو حكمت الى القاضي هيقول العرف قول فيها ايه الكلمه دي هيحكم بيها هيحكم بالعرف الكلام اللي هو, احتمال. هو احتمالات بيرجع فيه الى عرف البلد وكمان لما انت تقول واحد انت خادمي خادمك مين يا عم انت بتشتغله ليه هو مش خادمك ولا حاجه وبعدين حتى الخادم ما تناديش كده باسمه فالنبي صلى الله عليه وسلم بيعلهم كده أقول لهم إخوانكم خوالكم هي أصلها إيه خوالكم إخوانكم لأنه لو قال إخوانكم خوالكم يبقى كلنا إيه خدم بعض طب ليه هو قال كده مع أنه إحنا مش كلنا مش خدم بعض أراد أن يركز على مسألة الأخوة أولا يبقى قدم قدم الخبر اللي المفروض كان يتأخر لمزيد الاهتمام بالأخوة لمزيد الاهتمام بالأخوة فقال إخوانكم خولكم عشان يخلي عاطفة التنساب كده ده أخوك يا أخي أخوك منفعش تعمل كده دلوقتي بقى أكثر إذا الأخ بطالب أخوه بيعمل إيه؟ أنت بيكون عندك مثلا عندك أخ أو اتنين اخر مش متجاوز لسه صغير شاب وانت عاوز بيتجوز اذا كان هو مفيش سعه في الاسره ولا حاجه الواحد بيشوف الحاجات دي وعارفها يجي بعض الاخوه يعمل ازاي بيعتبر انه الدخل اللي داخل لاخوه ده المفروض يروح له كله ويعمل هو عايز الاول لما اخوه ده يتحرم منه عما يعمل لي اللي انا عايزه طب يا ابني ما اخوك ده متجوز وعنده مراته وعنده عياله وعنده يعني ايه يعني بلاش ده هو بيتلطف وبيدي لك اصلا مش واجب عليه هو يعمل معك كده إلا من باب الإيه المواد ده والأخوة وبعدين أنت, انت شباب واشتغل ويعمل ومتاعه وهكذا فأصبح مش مجرد بقى طامع وخلاص ده تدخل في حد الغيرة من الإنسان نفسه وده ما ينفعش ده ما ينفعش الأخ اللي معاه يعطف على أخوه اللي معهوش ويصله جدا. على قد استطعته والأخ الثاني ما يحكيش على أخوه هو هقول هقولك حاجة أعرف الناس بتختلف في المسألة دي أنا شخصيا مثلا أو إشنا العرف عندنا إنه أنت أخوك ده ما تأصرش معه حاجة بس الأخ يتجاوز الحد أحيانا ويبقى عاوز يأخذ منك كل حاجة في بيئات أخرى الأخ ده زي وزي, وزي واحد غريب روح اشتغل روح اعمل كون نفسك اعمل انا بحضر في المنسبة بس زي زي واحد غريب انا لحبي ولا التانية اللي هو عاوز اخد كل الحالة منك ده. انت يبقى توزع عن مهان لما يبقى عندك درهم يتنفقه على نفسك طب عندك واحد تنفقه على اهلك عندك تاني عبقيت عيالك طب عندك بقى ثالث على ايه الاخارب بقى اكتوى عبقى يبقى فيه درجات. طب إنا أنا عندي درهمين جت أسمتهم درهم لي أنا وعيالي خلاص وأقضي منه ديوني وشوف مصالشه مش عارف إيه والدرهم الثاني يبدهولك يبقى, يبقى أو أنا غلط أنت كده تفضلت أنت كده إيه تفضلت ومع هذا بعض الناس بأشعجي بها كده أما في ناس أخرى تسافر بره مثلا وتعمل فلوس كتير في أسائل أبوه وإمه وإخواته وما يدومش أي حاجة خالص طب يا ابن ده أبوك وده الأخوات تذكر لما كنتوا قاعدين مع بعض تاكلوا مع بعض وستبتوا مع بعض لما مفغطة واحد ويقول تتبادلونه وأنتوا لسه أطفال صغير تذكر كل هذا حتى لو أنت ما عندكش دين يا أخ مرته بعد اشتغله ابنه اشتغله ده كله خطأ لابد أن يكون رأيك من رأسك أمتك لا من ابنك ولا من مراتك لأن مراتك مش هتخليك تدي إلا من رحم الله يعني في نساء ما شاء الله صالحات يبقى أنت تراعي هذه المسألة تراعي هذه المسألة يبقى أنت قائم بالعدل متوسط في الحال تراعي ملتزماتك وامورك وفي نفس الوقت تتصل إخوانك هذه أمور مهمة جدا. مهمة جدا وصلة الرحم فيها أجر صدقه وأجر صلة الأرحام أما الصدقة على الغريب ففيها أجر الصدقة أنت تبدأ بأرحامك أولا ثم بعد ذلك من بعد وهكذا إلا على حسب ما يطرأ لك من مسألة في واحد يبقى هيموت خلاصه وعياله ما عندهمش. رمشي ومخوي عنده لا ما نقدي ده عشان ما يضعش, ما يضعش. الحالة ديت على حسب الحاجة الشديدة بالنسبة لي وهكذا سبحان الله ربنا ادنا عقول. وإحنا بنحضر دروس مثلاً أو بنسمع المشايخ فنقدر نوازن بين الأمور أو لما قدرتش ترجع إلى أهل العلم وتسألهم في المسلم إخوانكم خوالكم عشان كده قدم النبي صلى الله عليه وسلم إخوانكم وليدللك ويؤمرك يقول لك تعامل جيداً مع المماليك والخدم ولا تسئ عمل فقال ليه لأنه دل إخوانك برضو هذول إخوانك إخوانكم فلا بد أن تحسن معاملته وهنا الأخوة مش مجرد الأخوة في الإسلام زي ما احنا قلنا بس لكن الأخوة في الآدمية نفسها أنت ممكن يكون مبلغ ده غير مسلم أصلاً وقد يسلم بحسن معاملة قد, قد يسلم بحسن المعاملة وقد لا يسلم ولكن تب أنت عملت ما واجب عليك في شريعة الله احنا لا نحسن إلى أعد الكفار أي كانوا إحنا مش بنحسن معاملتهم لأنهم أهل ذينا وجيراننا مش عارفين بنحسنشي لهم عشان هما يقولوا شكراً ولا عشان يطلاقوا في تلفزيون قولوا ما أزلنا شاف إيه بتاعيه لا، أنت بتحسن عليهم لأن الله أمرك بهذا هو داديك بس لا نعم هل الإسلام قال ذلك؟ باب خلاص هنا جيب الحادثة جيب الحادثة اللي تمت وإيه وحط دي جنب دي كان الخدم, كان الخدم من المسلمين وغير المسلمين خلاص فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوصي على شيء معين وهو إيه بقى لما قال له انك إنك مرؤم فيك جهل اعيرته بأمك وقال إخوانكم خوالكم المقصد من الحبتة دي إيه المقصد إنه أنت تحسن إلى من عندك. أنا ساعات أقول لك إيه لما تيجي مثلا مثلاً، تأعد تقتل واحد غير مسلم بلا ذنب. بقول لك يا أخي ده هذا أخوك في الإنسانية مثلا تأخد هش انت وتروح تعمم تقول الـ الـ الـ النصارى إخوة المسلمين يا أخي لا. النمل إخوة. حصل الدف دي. طيب السلام. الراجح أنه لا يجوز. وإن كان فعله بعض السله إنه لا يجوز وإن كان فعله بعض السله لأن النبي صلى الله عليه وآله لديت من الأمور التي يعفى عنها ليه لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وهو من هو لما قال ليه لمن جاء يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في حدرية قال أمسس بذر الله بقى احنا أنا فر عنه وندعم هارف كلمة دي معناها كلمة من هي لك ولكن الموقف ايه اقتضى ذلك فهو لم يتمالك نفسه بقى أنت بتقول علينا أن احنا نفر عن أن يبيش حصله وندع والله حتى لو هيحصل إيه فبروح بقى مش عالفه نعم فاش حاجة بس هو المفروض الشيخ يتنبع عن هذا ذلك خففه أحيانا أو الموقف بيذهله فبيقول كلام هو غلب عليه فاحنا ما نمسكش في الحاجات دي زي ايه يعني أخطأ من شدة الفرح مثلا اما ده فرحان قوي ان النقره رجعت له من راضي وكان هيموت بقى كانت هتموت وتجي لك النقره وعليها البتاعه وتقول اللهم مش عارف ايه طب الراجل ركز شويه بس هو من كتر ايه فرحه والموضوع خلاص وهيعدي من الطلوع المشكله احنا بقى لو قالها قدامنا كنا كفرنا الراجل بقى بتاخد إليه تلقط الحاجات كده من أفواه الناس تحمل لها المحامل الحسنة هذا السب الذي كان مما يأكل من هنا تبعضية من تبعضية يعني تديله من الأكل اللي أنت تأكل منه تلبسه من اللبس اللي أنت بتلبس منه مش هتديله هدومك كلها ولا هتديله إيه اكلك كله وفي نفس الوقت لا تخصص له بالذات أكل يخصه ده بتاع الخدم أكل الخدم ده ما فرش الكلام ده ولا ده لبس الخدم يعني ألبسه من جنس ما تلبس وأطعمه من جنس ما تطعم ومش شرط أن أنا أدي للأكل اللي قدامي كله لكن من جنس ما آكل أنا النهاردة عامل رز وعامل صلطة وعامل شرفية وعامل سبك وعامل حلويات ممكن أدي الرز والسبك ومش ضروري الحلويات لكن هذا من جنس ما أطعم ولا لأ عشان يبقى فيه إبقاء على الجانب الإنساني والجانب الديني وكمان هو لا يغرض ضدك صدره ما يتملش ضدك وممكن في يوم من الايام يقتلك المسألة ابعد من مجرد موقف حصل مش بيحصل انه الخدم إن بيقتله ليه لانه بيعامله الخدم معامله سيئ انت دلوقتي جبت خادم شغلته او خادمة بقيت تقول ايه البيت ما نضفش ايه النهاردة قويس مش عارف ايه وممكن تكون هي تعبانة من قطر الشغل ومتاب خلاص دي تمشي وتيجي واحدة تانية بكرة ما هي دي خلاص ضاعت كده هتأكل وتشرب منين ايه بها هتعمل ايه هتضمن لنفسها الاول هتضمن لنفسها الاول ان هي ايه ان هي تأخذ اي حاجة من البيت او تسرق او حتى تنتقم لنفسها لماذا صدر ذلك من أبي ذر رضي الله تعالى عنه رغم أنه هو صحابي؟ قال البعض لأنه التحريم الساب لم يكن نزل بعد طبعا الرد واضح أنه مش قوي. الرد الثاني إنه استغضب فغضب فغلبته نفسه فقال وهو ليس بمعصوم وده الرائل الايه لانه لأنه من البشر الرجل من البشر فبالتالي يعني ممكن أن يصدر منه ولكن لا يصر عليه في على الخطأ فيرجع إلى الصح. الذي نأخذه من الحديث ونستفيده حد ما يقولك كنا أن نوزع المهام ماذا كل الحاجات دي حاجات محتملة تقولون احد اكتر من كده بكثير حف الشارب اختلف العلماء في مقصود من او في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم احفو الشوارب او انهكو قال المراد النهك الشديد فبالتالي تلاقي بعض المشايف ايه في اللي واخد الشارب بتاعه خالص يشبه أن يكون حلق رسوم مش حلقو بس بياخده ايه وده جائز في بعض ال ا ا اتلف فسروا بانه القطار ده خالص بس اللي هو اللي هو الشفايف ديت فهذا جائز وهذا جائز وهذا لخط من الراي الثاني مش أولاً بس وده كله يحتمل الحديث يبقى ما حدش يقول ان فلان غطوان ولا فلان مجره والسلف الصالح كانوا كذا يعني الإمام أحمد كان بيبينهكو والإمام مالك كان سايبه ويأخذ بس الاخر لا مش بتعملش بالموس نهكو بال بال بالآ بال بال أو بالحش ما هو ما أنا, ما أنا يعني أنا قلت الرأيين بس إيه عشان ما, ما زودش في ال الكلام لإنه برضو الإمام النووي يعني هناك من هو أعلى منه وأخذ بهذا الرأي فا فأنا أحب إن أنا يعني أجمع المسألة طالما مش هأقدر أرجع حاجة لحجة فقول اللي دي لي فيها أدلة ووجهها وسلف وده فيها أدلة وجهها وسلف فأنا ما أضرب يعني أقول إنه حاجة أرجع من حاجة بس أنا شخصياً باخد بالرأي اللي هو اللي هو بتاخد الاطار بس اساسا يا, يا استعملوا واستعملوا واستعملوا كل حاجه ان عندنا بس كل كانت كل حاجة كانت موجودة. كل حاجة كانت, موجودة. أدوات الحجامة كانت موجودة. والموس كان موجود هي الكريم كانت موجودة. كل حاجة كانت موجودة. بس هي, إنما هي الاختلاف الخامه في كل عاصمه السلام عليكم نعم دكتور في ما شاء الله ما انت خلاص يعني يعني الدور ده بالضبط ما يروحش الدور الدور ده طالع من في مشايخ بيه وده ما نقدرش لانه الصحابه لما في القول بقى الثاني ان انت ما منها حاجه ده اردت ان اردت مش دي ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان الشعر ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان دي ان دي ان اردت ان اردت شوفهم اردت ان اردت اللي ده تفسير احنا لما نيجي نفسر طب, طب الصلاه في في, في لغة العرب هي الدعاء هل الاسلام الصلاه فيها هي الدعاء لا مش مش هي ايوه هي عباده ذات اقوال وأفعال مخصوصه تبدا بالتكبير وتختم بالتسليم هي خالص مش المعنى ده وقد يكون المعنى الشرعي المعنى له جزء منه اللحيري طب طب ليه العظم العظم ده طب انت بقى ان شاء الله مين قال فين الأدلة اللي تثبت على دي تفاصيل يا دكتور لازم بيان ده ماشي بقى ما ولو لا لا ده كتير بيحصل كده في ناس من هناك كانوا بييجوا بيسهروا هنا في البتاع في الفنادق اللي, اللي هو حيات الريجنسي مش عارف ايه ومن في كل حاجه بص في كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ناس واقفه على طرق المدينة تعكس في النسوان اللي مش مش من الصحابة طبعا من المنافقين فالفساد ده بيبقى موجود في أي عصر ولكن هل غلب ولا لا هو ده هو ده الكلام لكن كده كده هو موجود الله صلى الله عليه قال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصة فمن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا تمن خان أي أول واحدة وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خصم فجر هذا الحديث يدل على مجموعة من الخصال التي هي أسس في النفاق على قدر وجودها في الأشخاص يكون نصيبه من النفاق العملي مش الكفر اللي يخرج من الإسلام إن النفاق اثنين نفاق عقدي أو نفاق ملة ونفاق عملي نفاق العملي يكون في المسلمين وهذا يؤثر على دينه أما النفاق،, النفاق الملة أو نفاق العقيدة اللي هو الكفار بقى زي عبد الله بن عبي بن سلول شرف اللي هو بيبطن الكفر ويظهر الإسلام عشان يحقق مآرب وأغراض معين. فهذا الحديث ليس فيهم إنما الحديث ده في من أسلم وفيه هذه الأشياء من النفاق وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث فهل بين الحديثين تعارض ولا لا آه. الرأي الأول بيقوله عشان يجاوب على هذا يقول والله لا يوجد تعارض طب ليه هل أنه الحديث اللي ذكر ثلاثة جاء قبل الحديث الذي ذكر ايه اربع والزيادة دي جاءت من طريق الوحي فخلاص ما يبقاش فيه تعارض يعني دا زيادة الرأي الثاني قال مفيش تعارض ليه قال لأن الأسس والأصول في هذه الخلال ثلاثة الأصول والأسس ثلاثة وما زاد اللي أربعة وخمسة أيوة هذه مكملة للنفاق أصول النفاق ثلاثة وما زاد فهو إيه؟ مكمل القول بقى الثالث هذا بيقول أن النفاق يرجع إلى ثلاث أشياء القول والفعل والعمل لأن الإيمان, إحنا قلنا الإيمان تصدق بالقلب ونطق باللسان وعمل الجارع فإذا دخل النفاق في القلب نتج عنه عن مخالفة العهد أو عدم الوفاء به أو الغدر وإذا جاء في اللسان فالكذب وإذا, جاء وإذا جاء في العمل فكذا فهو يرجع هذه الخصال كلها ترجع إلى الخلل الواقع في الأمور الثلاثة اللي بيعتمد عليها الإيمان ولم تقصد الأحاديث حصر الصفات صفات المنافقين أو خلال النفاق وإنما أشارت إلى ذلك على سبيل المثال دي الثلاث أقوال اللي جاءت توفق بين الحديثين ايه الاشياء اللي ورده بقى في الحديث خيانة الامانة النبي صلى الله عليه وسلم هنا بقول ايه اذا اتمن خان اذا اتمنت على شيء خنته طب من اللي اتمنى مسلم ولا كافر قد يكون طب اتمنى على اي شيء كبير صغير حقير عظيم مش عارف ايه اي حالة يبقى اذا خنته ايما احد اتمنت على اي شيء وان كان حقيرا فأنت تدخل في الوعيد الموجود في الحديث فالقلمة إذا دي إذا تدل على الدوام الاستمرارية والتعدد يعني الشخص الذي يوصف بالنفاق الورث في الحديث الذي تكرر منه هذا الأمر وهو تعود عليه أما الذي صدر منه أحيانا لغفلة أو, أو غضب أو نحو ذلك ثم يستغفر وارجف هذا لا يصدق عليه الحديث وإذا حدث كذب الإنسان الذي يتعود على الكذب في الحديث هذا داخل في الوعيد الشديد الوارد في الحديث اللي عندنا فبواحد عاوز يوصف واحد وقل فلان دا مصمل وش حل ومش مسيل ومش عارف ايه وتعامل يبلغ فيه كلامه مش صادق في حقيقة الامر لكنه قصد المبالغة في التعبير هذا لا يدخل عندي في الوعيد ما يدخلش دا المبالغة في الوصف دي ما تدخلش عندي بس لو انت تتحر فيها هذا أفضل وإذا عاهد غدر إذا عهدت أي حد غدرت به والعهد هو الاتفاق والعقد الذي يتم بينك وبين غيرك فعهدت على شيء سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين فإنه لا يجوز لك أن تخل بالعهد مهما يكون حزيف بن اليمان وأبوه كانوا التقوا بالمشركين في غزوه بدر قبل ان يصلوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فالمشركين وقفوه وقال لهم ايه انتوا رايحين تقاتلوا مع محمد فوعسهم بالكلام فاخذوا عليهم العهد ان هم إيه؟ ما يقاتلوش مع النبي صلى الله عليه وسلم فاضطروا ان هم يعهدون عشان نقول خلاص وذهبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم اخبروه الخبر فقال ايه نوفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم يبقى هم مش مشيقات هو ولبو بس ممكن يعودوا على جنب هناك ويدعوا المسلمين بالنصر فمهما يكون عهدت مسلم عهدت كافر عهدت يهود عهدت شعر في حتى وان عادت حتى وان نقض العهد فانه لا يجوز لك ان انت تنقض العهد لذلك لما ربنا عز وجل امر بالافاعه المشركين الا الذين عاهدتم من المشركين عاوز انت حدثت اشياء تؤدي إلى أن هذه الأشياء أنت تخوفت منها من ناحيته وقد تنقض العهد بسببه تعلمه بذلك قبله تعلمه بذلك لكن لا تنقض أنت العهد ابتداء من ناحيتك ولا يجوز لك ذلك وهذا محرم في دين الله أنت ما بتعملهاش عشان هو أنت بتعملها عبادة لله تبارك وتعالى فالذي ينقض طبعنا هذا الوقت عهدت واحد واتفقت معه على شيء ما ثم حدث حادث قهري خلاص اتفقته على البيع والشراء ومش عارف ايه وبتاعه وخلاص وهكذا واتفقت ان انت هتسلم الفلوس بكرا فحدث امر قهري منع من توفيه العهد هذا وليس في استطاعات تدفعهم فمعلكش حاجة فيها ليس ما تدخلش في الوعيد خلاص اذا وعد اخلف إخلاف الوعد هذا من النفاق العملي ولكن إيه هو من النفاق العملي اللي هو الرجل الذي يعطي العهد أو الذي يعطي الوعد وهو في قلبه لن يوفي به أما أنا ألتلك أنا هأبلك عند المعهد النهاردة الساعة عشر حصل لي ظرف منعني إن أنا نادي وأنا ما قصرتش فلا يدخل في الوعيد ولكن إن استطعت أن تعلم أن أنت مشتigi هذا ينبغي عليك يجب عليك للوقت الناس بتدي موعيد ولا توفي بها ولا في عبلك الساعة عشرة الساعة اثناشر يعني ممكن يفتكر وممكن تاني يوم وممكن خلص بعدين ممكن أنت تفكره تقول أخي انت وعدتني أنا صحيح سيدنا السيد يا أخي مش مشكلة متزاعج ودي من أكبر البلاء واللي منتشرة بين المسلمين عموماً الأخوة بالذات خمّن بينهم الكلام دوت اللي هم على طول الكلام ده ولا بقى فتح العمليه ده حرام ولا يجوز هذا الكلام إطلاق المخاصمة إذا خاصم فجر إذا حدث بينك وبين أخ نوع من المخاصمة فأية المنافق إن هو يزيد أو يفجر يعني يخرج عن الحد المعتاد يأمة بالشتائم والألفاظ في المخصمة يأمة لما يجي يحكي عند الحكم يجورو في ال في, في نقل الكلام يكذب ويدعي ويؤلف هذا حرام لا يجوز. طب إذا كانت المخصمة في حق هل تنفع ولا ما تفعشيه تجوز ولا لا؟ العلماء قالوا إن المخصمة ثلاث أنواع. المخاصمة للوصول إلى الحق قالوا هذه جائزة عند الحاجة وتركها أو لا. ليه بقى لأنه تؤدي إلى التشويش وتوليد الضغينة والكر والمصارعة إلى الغلبة كل واحد عاوز يغلب الثاني. زي المناظرات والحاجات اللي تتعامل بين البعض المشايخ وبعضه مش عارف مين ومين وقد تحدث هذه عند الضرورة ممكن تتعامل عند الضرورة الأمر الثاني المجادلة أو المخصمة للوصول إلى حق الغير أنت بتجادل واحد عشان تاخد حقته هو هذه حرام المخاصمة او المجادلة للوصول إلى الباطل أو لنصرة الباطل هذه أيضا حرام ولا تجوز دي أنواع المخاصمات الوارده اللي هو تتلم عنها العلماء تمام تمام شيء طيب ان انت تبتعد عشان المشاهد بس مش بالخصاب المقصد ايه أنا دلوقتي ما, بك... ما فيش علاقة بينه وبينك بس بمر عليه عليك اقول سلام عليكم بقول سلام عليكم بس هو ده المطلوب انت تسلم عليه او ترد عليه السلام بس انما مش عاو تتعمل امتعملش لا. لا لا مش هاجر انا مش عايز اتعامل مع حد يا اخي فيك وانا حور بيه. بس ما فيش بينه وبينكم خصام الهجر اللي هو ان انت لا تسلم عليه ولا ترد عليه ليه لغرض ما الهجر دا يجوز امتى يجوز اذا كان بحقه وصدر من اهله وابدى الغرض منه انت ثلاث اربع اخوة سكنها في شارع مع جنب بعض واحد عمل غلط ولو انتو هجرتوه هيولك ها ثم الاخوة بيعملوك طب والله منعت رايح حتى ولا عادت رايح الجامعة ولا عادت مسلم عه ولا عادت عام يبقى ما جابتش فائدة كده هي كده جابت حاجة نتيجة عكسية لا ما تعملهاش زي الرجل اللي هو ايه لما يهجر ويسافر الى بلاد الكفار وبتاعه يضله ويعمل وشي. لا ما تعملش بقى لأنها هتجيب لانها ه هتأدي الى منكر وضرب اكبر لكن انت تستعمل معها النصيحة وانه ومش عارف إيه, وبتاع ايه والطيب خطر وتلاقيه. يبقى الهجر دا يستعمل من اهله وفي محله اذا كان يؤدي الغرض منه اما لوشنا كلنا في منطقة والمنطقة دي فيها لها كبير والكبير دا كلمته مشي على الجميع واذا هجر واحد الكل ايه هياخد موقف منه وقول له يعني روح عمل شوفه وازع لليه او صلحه لانه فيه كذا او بتاع او شاش اذا كان بحق اذا كان بحق مش مثلا يجي شيخ من المشايخ الكبار يجي واحد نقل له كلام كيف عنك مثلا يجي الشيخ مخلل الناس يهجروك وانت تعلم الحق انه فلان ده مش, مش غلطان وهو على حقه اشهد فيه عنده عند الشيخ عشان الشيخ حكم باللي وصله بس وكان ينبغى عليه إن هو يسمع من الأطراف كلها هو أخطأ ولكن انت رجل تعلم الحق متألش الصلاحي الشيخ هيغضب عليه وخليني معاه ثم يغضب عليك لترضون عز وجل هيغضب عليك بانته شوف أنت غضب ولا تكتموا الشهادة هل تكتمو الشهادة يعني في بعض الإخوة كده يبلّغ بعض المشايخ عن بعض المشايخ التانيين أو بعض الدخل التاني إنه فلان ده أخطأ في حقك وأعمل كيد كيد كيد أو أخطأ في كذا فهم نفس إن هو شيخ الإسلام باء الأخ اللي ده ويروح يقول للشيخة اللي هو بيشق مع المسلمين كلها بعد الراجل ده ويقول له مرة بشيء أصبحت العملية كلها حاجات الدنيوية ونفسية لا قبلة يعني لا نبيها يا. الإسلام ما قالش كده في قواعد يتحاكم إليها الجميع الكبير والصغير الشيخ والطالب ومشعان في إيه وكلها حاكم إليها يبقى ما تقولش ما تكتمش الشهادة عشان تقامل الشيخ ولا تكتموا الشهادة لأن الله عز وجل هو الذي قال ذلك. لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. فأمر مهم جدا في هذا الباب نعم. هذا المكان العلماء كانوا يحطون له ضواريد إنه اللي يشتغل يشتغل بجهد المحامي. إذا كان أنت مش هتدفع عن الباطل يعني هتسعى سرعه إلى جلب الحطوق لأصحابها. وهو انت السبيل اللي هيجيب الحق ده او انت هتدفع الباطل او نحو هذا نعم فهذا من الوسائل المباحة صلى الله عليه وسلم